جمع التكسير افعلت افعل ثم فعله ثم تافعال جموع قله وبعض ذي بكثره وضعا فيه كارجل والعكس جاءك الصفي لفعل اسم صح عينا افعلوا وللرباعي اسما ايضا يجعلوا ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الاحرف وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاث اسما بافعال يريد وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم سردان في اسم مذكر رباعي بمد ثالث نفعلة عنهم اضطرد وزمه في فعال أو فعالي مصاحبي تضعيف او إعلالي فعل لنحو أحمر وحمراء وفعلة جمعا بنقل يدرا وفعل نسم رباعي بمد قد زيد قبل لام من إعللا فقد ما لم يضاع في الأعمد ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف ونحو كبرى ولفعلة فعل وقد يجيء جمعه على فعل في نحو رام ذو الضراد فعله وشاع نحو كامل وكمله فعلا لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قم لفعل اسما صح لا من فعله والوضع في فعل وفعل قلله. وفعل لفاعل وفاعله، وصين نحو عاذن وعاذله، ومثله الفعال فيما ذكرا، وذان في المعل لا من ندرا، فعل وفعلة فعال لهما، وقل فيما عينه اليا وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لامه اعتلال أو يكن مضعفا ومثل فعلي ستا وفعل مع فعل فاقبلي وفي فعيل وصف فاعل ورد كذا كفي انثاه أيضا اضطرد وشاع في وصف على فعلانا أو أنتييه أو على فعلانا ومثله فعلانة والزمه فيه نحو طويل وطويلة تفيه وبفعول فعل نحو كبد يخص غالبا كذاك يطرد في فعل اسما مطلق الفا وفعل له وللفعال فعلان حصل وشاع في حوت وقاع مع ما وقل في غيرهما وفعل نسما وفعيلا وفعل غير معل العين فعلان جمل ولكريم وبخيل فعلا كذالما ضههما قد جعلا وناب عنه افعلاء في المعل لاما ومضعف وغير ذاك قل فواعن لفوعل وفاعلي وفاعلاء مع نحو كاهلي وحائض وصاهل وفاعله وشذ في الفارس مع ما مثله وبفعائل اجمعا فعاله وشبهه ذتاء نوم زاله وبالفعال والفعال صحراء والعذراء والقيس تبع واجعل فعالي لغير ذي نسب جدد كالكرسي تتبع العرب وبفعالل وشبهه انطقى في جمع ما فوق الثلاثة ارتقا من غير ما مضى ومن خماسي جرد الآخرا في بالقياسي والرابع الشبيه بالمزيد قد يحذف دون ما به تم العدد وزائد العذي الرباع حرفهما لم يكن لينا الإثره اللذ ختما والسين والثامن كمستدع أزل إذ ببن الجمع بقاه مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز وليا مثله إن سبقى وليا آل الوى وحدف جمعتما كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في زائدي رندى وكل ما ضهاه كالعلندا